وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عذابٌ غير مردودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُقَصِي أَبِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ فَرَعَ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيدٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 لا ركنا شديد. قالوا يا لوق إن رسول ربك لن يصلوا إليك. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا إن امرأتك. إنه مصيبها ما أصابهم. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بطريق